وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَا هُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ قُولِ الْعَفْ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِن مَّيَنذُرَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَذغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ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 وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّثِ مَّا لِيُقْصَرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جُتِيبَتْهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُ رحى <حا> إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون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 عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله